وحدث مثل ذلك لعثمان رضي الله عنه وروي عن علي أنه قال إذا صلى الجنب بالقوم فأتم الصلاة بهم امره أن يغتسل ويعيد ولا امرهم أن يعيدوا وابن عمر صلى بهم الصبح بغير وضوء فأعاد ولم يعيدوا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 ثم قال ابن قدامه والحكم في النجاست كالحكم في الحدث سواء لأنها إحدى الطهارتين فأشبهت الأخرى ولأنها في معناها في خفائها على الإمام والمأموم بل حكم النجاست أخف وخفائها أكثر إلا أن في النجاسة رواية أخرى أن صلاة الإمام تصح أيضا